ما يعرف الا اللي راح وجرب وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح جرب النجاح ما يعرف الا اللي راح وجرب وعاش الكفاح يمكن تعب لكن وصل ثم استراح ثم استراح خذنا الشهادة تشهد لنا بعزمو إرادة بعزم وما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لون عمل تصدرنا الرياضة خذنا الشهادة تشهد لنا بعزمو إرادة وما زلنا نطمح للزيادة بالعلم لون عمل تصدرنا الرياضة نربي النجاة جلج ساعات، حسست ببنيان وقرت للمجد والعل يرتقى، ليش مننا يا بلادي دخرب كل بيت، جلج جلج لا جلج ساعات، آه حسست ببنيان وقرت للمجد والعل يرتقى، ليش مننا يا بلادي دخرب كل بيت كل بيت. Imkända att det är en sån, en mastor, en mastor, en mastor, en mastor, en mastor, en ات فرحت من عتسى في قلوبنا ذكرى تبقى المدرسة السا <تصفيق> النجاة ما يعرف الا اللي, اللي راح <تصفيق> وجرب وعاش الدنيا يمكن تعلى لكن ما وصل مستراح لما استراح كل ما شكر Mådnettå fikum qadr, kjell medt shiker. Mådnettå fikum qadr, fikum ja helna niftخر. Fikum ja helna niftخر. Fikum ja helna niftخر. Fikum ja helna niftخر. Kjell medt shiker, kjell medt